وعبادي وأنيسي وعدتي ومرادي أنت روح الفؤادي أنت رجائي أنت روح الفؤادي أنت رجائي أنت لي مؤنيسي وشوقك زادي يا سرور ومنيتي وعبادي